غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الفقرون. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِيدَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغروة الوثقى لن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 والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لا هيات لقوم يعقلون شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة تباون العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْدِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِذُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخير إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 Rabbana, ve la tâmil aleyna iceran, kma hamleti hu, ve alabine min kabline. Rabbana, ve la tâmil na, ma la taâkte lina bhi, ve âfuan na, ve âfir lina, ve rahmna. فما أزل عليكم من بعد الغم أمانة وعسير شائفة منكم وضائفة قد أهمتهم أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليين يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 والله عليم بذات الصدور وإن يمسسك الله بذر فلا كهشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم السماء على العرش يوش الليل النهار يطلبه عتيثه والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات يمر الآله لخلقه لا أمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضر وخفيه إنه لا يعب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خنفا مطمعا ان رَحْمَةَ الله قريب من المحسنين قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ عَلَيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ عَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 إن ربي على سراط مستقيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد أدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 قل الله عليه يتوكل المتوكلون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لقد صدق الله رسوله يا بالحق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 وكفى بالله شهيدا والذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فطلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كَزَرْ إِنْ أَخْرَجَشَ اللَّهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغْلَضَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُرَّاعَ لِيَغْيَضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً عَظِيمًا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 إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبَ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَيْلَ عَلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٍ إِلَّا مَنْ خَضِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبَعَهُ شِهَابٌ ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقناه إنا خلقناهم من نطين لازباً بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض فهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ عِيَامٍ ثُمَّ السَّمَاءَ عَلَى الْأَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلَجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا فَهُوَ مَعَكُمْ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور <تصفيق> لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 Alma ki kul kutusu, salâm, mümin, mühemin, aziz, jebar, mutkabir. Subhan Allah, ama yürek ol. Allah, lüxal, qulbâr, mücver, neh, asmâ, hüsnâ. Söpül, neh, ma, fi, sâwât, ma, وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شددا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله العمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و اليه ترجعون فسبحانه وتعالى ما يقول الظالمون و لنكبيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون و على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Kulüve Allahu ahad, Allahü's-samed, lem yenid ve lem yulad ve lem yekullahu kufruven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü a'udü bi Rabbil felak, min şerri ma khalak. ومن شر غاسق إذا وَقَبَ ومن شر النفافات في العقاد ومن شر حاسد إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Allah'ı yasminsün cücelerin, rahim Allah, ma inni Ya ya manan,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 Allahümme inni yas'anuka bi anni eşhadu annek ente Allahul lazi la ilaha illa ente l-ahadu s-samad lam yalid ve lam yunad ve lam yekullahu kufru an-ahad Allahü la illa إله واحد. لا ilahıkom ilahı waḥid, la ilaha illallah ve Rahmanu Rahim. Ya da Jalal ve İkram, ya Rahman Rahim. Allahım, İni asân K, bi an-ka ant Allah, la ilaha illa ant waḥid, al aḥad,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 Elhamdülillahi ve Subhanallah Ve la ilahe illallah Ve Allahu akbar La havle ve la kuvvete illa billahi la aliyyil azim Bismillahirrahmanirrahim Eşraqa nurullahi Ve zahara kelâmullahi Ve febata amrullahi Ve nefata hukmullahi İsta'antü billahi tevekkaltü alallahi La havle ve la kuvveti illa billahi la aleyhi l-azim Tahassantü bi khafî lütfillah Ve bilatifi sunu'illah Ve bi cemini setrillah Ve bi azimi zikrillah Ve bi kuvveti تخلت في كنف الله، واستجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم، برأت من حولي وقوتي، واستعنت بحول الله وقوته، اللهم استرني في نفسي، وديني وأهلي ومالي وولدي، بساترك الذي سترت به ذاتك، لا عين ترىك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلّم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم بتلألؤ نور بهاء حجبي ارشيك من اعدائي من اعداء احتجبت وبسطت جبروتي من من يكيدني استترت وبطولي حول شديد قوتك ve min kulli sultanin tahassantü ve bideymumi kayyumi me'devami ebediyatika min kulli şeytanin istiazitu ve bimekluni sirri min serri sirrika min kulli hammi muğamm tahallastu ya hamil al-arşi an hamlet al-arşi ya şedidel badşi, ya habisel vahşi, ya hamilel arşi, an hamletel arşi, ya şedidel badşi, ya habisel vahşi, ihbis anni men zalemeni, veğlub men galebani, ketaballahu lağlibenne ana ve rusulihi, inna allaha qaviyyun اللهم إني أسألك بسر الذات وبذات السر وأنت أنت, أنت ولا إله إلا أنت. احتجبت بنور الله. يحتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم من عدوه وعدو الله ومن شر كل خلق الله. بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله ختمت على نفسي ويديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما آطاني ربي بخاتم الله القدوس المنيع الذي ختم به أقطار السماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahi ala nefsihi ve dinihi ve ahli ve malihi.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 Az Zajar k ve gel fenab k ve la ilahe ghrirk. İhpzğni min kull dişerin. Xllkttahu ve htariz bkk minhüm ve uktt min beyneyeik. İsmillahi l-Rahman Allahu لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد. ومن خلفه مثل ذلك ومن تاته مثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم على نفسي وأهلي ومالي اللهم رطني بما قضيت لي بها وعافني بما بقيته حتى لا أعب تعجيل ما أخرته ولا تأخير ما عجلته يا لطيف تفبي بلطفك الخفي يا قدير أسألك بالقدرة التي استويت بها على الأرش فلم يعلم الأرش أين مستقرك يا حليم يا عليم يا علي ya azim ya hayyu ya kayyum ya Allah Eletu la misod elah misod ka pa ya insod ha Ta hassantü bilaillahil a'zim, ta nassartu, ta nassartu bilaillahil kariim.